بسمِ اللههِ الرَّحْمَ الرَّحيم هلْ الأتَ على الإِنسَ نِحلين مِنَ الدههرِ لَمْ يكُ شَيْئَّذكور إِ خَلَقنَ الإِنسَانَ مِن نُطُفَة أَمشاد النَّ بتَلي فَجعَنهُ سَمعًا بَصير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 عينْه يَشرَبُ بِعبادُ اللهَِّ يُفَجرون تَفجير يفُونَ بِ النَّذرِ وَيَخَانفونَ يَوْمن كَ شَرُّهُ مستُسْتَطير وَيُطعِمونَ الطَّعَامَ على حُبّ مِسكينَ وَيَتيمَ وَأَسير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 وَأُنْزِلَ قَوْمًا فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْبَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا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 نَحْنُ خَلَقْنَا هُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ